صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم وجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عننا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل لنا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في سلاوته من فهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعزيل عند سلاوته أو كسل أو ذيغ اللسان أو كوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة والضيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وان مننا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران وين من كتابنا ويسر حسابنا وتقل ميزاننا بالحسنات وتبت أقدامنا على الصراط وأسنا وسط الهنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم جعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة وعصنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقر بالعافية غدونا وآصالنا واجعل الى رحمتك مصيرنا وما آلنا واصبب سيل عفوك على ذنوبنا ومنّ علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ذخرنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولارواح ابائه و امهاتيه وازواجه و ذرياته واصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ولارواح ابائنا و امهاتنا و مشايخنا جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين